بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم القاشعون، الذين هم في طلابهم قاشون، والذين هم عن اللغو معرجون، والذين هم. والذين هم لذكات فاعلون، والذين هم لذكات فاعلون، والذين هم لفوزهم حافظون، والذين أكَتْ أيمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ ما ناتهم وعهدهم رعون، والذين هم لأملاتهم وعهدهم رعون، والذين هم على صلواتهم يحافون، والذين هم على هم الوالثون أولئك هم الوالثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون الذين يرثون لقد خلقنا الإنسان من سلالات نوّطين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالات نوّطين. فَتَفِي قَرَارِ مَكِيدٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ رُطُوفَةً فِي قَرَارِ مَكِيدٍ ثُمَّ خَلَقَنَّ رُطُوفَةً عَلَيْكَ فخلقنا المبضة على على قتة فخلقنا العلاقة مضضة فخلقنا المضضة يوما على قتة ما خلقنا العلاقة مضضة فخلق المضغة إغماء، فخلق المضغة إغماء، فكسو النغماء لحم ثم أنشأه خلق آخر. تَخَالُقُهُ لَهُ مُضْغَاةً وَسَائِمًا تَذَكَّرْتَ وَلَّى الظَّامَ لَحْمًا إِنْسًا مَنْ شَكَّنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بتداروا أحسن قالتهم ثم إن كن بعد ذلك لموت ثم إن كن بعد ذلك لموت يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولا قدر ولا قناة وقناة خلقة ومالك ما عن الخلق راسيل ولا قدر wrong mm -hmm. قَالَ لَنَا الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا دَشَاوُرُ يُرِيدُ أَن يَتَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ مَا هَذَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّكُمْ مُرِيدُ حَيَاةَ أن الدَّهْرِ أَتَتَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَ وَنَعَدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ أولئكة ما سمعنا بهذا فيه <تصفيق> نصوه به حتى حين إن هو إلا رجل من الجن فتربصوه به حتى حين قال رب صلني بما كن لا بود الله ربي صورني بلا كذب فأوحينا إليه أن يصنعه فلك بأعيننا. بأعيننا ووحينا بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمونا وفارت النور فسُكِف القوم الظالمين فقل الحمد لله الذي عَلَى عِبَادِهِ القوم الظالمين وقل رب الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّهُمْ وَيَسْتَخْلِفُ فِيهِ مَن يَشَاءُ ذَرَأْنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ خَلَائِقَ وَجَنَّاتٍ لِيَسْتَبْشِرُوا بِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ وإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وفي ذلك لآيات وإن كنا لمبترين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا قنا آخرين فأرسلنا فيهم مسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأرسلنا فيهم مسولا منهم أن يعبدوا الله رَجَعُوا إِلَىٰ يَهْدِي وَيُرِيدُ أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا سبو بالقاء الآخرة وأسرفناهم، وقال الملأ من ضوهم الذين جذو وجذو بالقاء الآخرة وأسرفناهم. وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم وأترفناهم في الحياة الدنيا فسهم مثلكم يأكلون مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون. ولا منه ويشرب من ما يشربون ولئن أطعتم بشرًا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ولئن أطعتم بشرًا مثلكم إن إلى المقادرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أنكم إذا ثم رجون ثم صراوان وإيذان أنكم خردون هيا تهيا كلمات وعدون هيا تهيا من الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هي إلا حياة الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين إنه إلا رجل نفترض كَاذِبُونَ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يَضْرِبُ لَنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ أَنَرَبُّهُ لَبُونَ قَالَا رَبُّنَا جَعَلَ لَنَا هَٰذَا ۖ وَإِن كُنتَ لَنَا رَبًّا وَأَقَبَّرُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَسْبِ فَجَعَلْنَاهُمْ غُذَاءً فَأَقَبَّرُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَسْبِ فَجَعَلْنَاهُمْ غُذَاءً فَبُنِينَ مِنْ قَوْمِ فَأَرْسَلُوا عِجْلًا فَقَالُوا ثم أنشأنا من بعدهم فَنَسِيَ اللَّهُ ثم يَذْكُرَ اللَّهَ وَجَعَلَ تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ذَبُوهُمَا فَكَانَا مِنَ الْمُهْلِكِينَ سَتَذْكُرُهُمَا يَوْمَ التَّنَادِ يُذْكَرُونَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَنَهْتَدِيَنَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى بَيْنَ نَوَيْمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَا إِلَى رَبِّهِ وَجَعَلَ وهم لا يظنون بل قلوبهم في غم وَالْجَرَارَ الْمِنْطَقَةَ لِلْمُطْلَقِ الْمُطْلَقُ الْمُطْلَقُ الْمُطْلَقُ الْمُطْلَقُ الْمُطْلَقُ مستكبرين به الْمُطْلَقُ <سامراً> تهدون فلن يدبر القول أن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين فلن يدبر الطول أن يفرسوا لهم فهم لهم ممكن أن يعرفوا لهم فهم لهم ممكن أن يقولون بهذين بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَا كِبُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ورحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للدوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للدوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكأنوا لربهم وما يتضرعون ولقد لربهم وما يتضرعون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 الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكون أَيْلَمَ مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وهو الذي يحيي ويُميت وله اختلاف الليل والنهار وهو الذي يحيي ويُميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ فلا تعقلون بل قالوا, قال بل قالوا مثل ما قال الأولون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا و ضامنا ان لما قالوا اذا بدنا و كننا توابوا و ضامنا ان العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله قل أ فلا تتقون قل أ فلا تتقون قل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 هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأننا تسبرون فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون مثل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ول على بعضهم على بعض وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله قال على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون أعلم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُ فلا تجعلني في القوم الظالمين، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإننا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. اننا على نور يتما نعيدهم لقاتغون اذا باللاتي هي احسن السيئه اذا فعلت نحن أعلم بما يصفون. نحن أعلم بما يصفون. وقول رب أعوذ بك من همزة الشياطين. وقول رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أي يحضون وأعوذ بك رب أي يحضون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب الجحود. إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أعمل صالحا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ومن خفت موازينه تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم ألم تكن آياتي تتلع عليكم فكنتم بها تكذبون؟ ألم تكن آياتي تتلع عليكم فكن قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون كسو فيها ولا تكلمون. قال كسوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون. يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوا وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال إن إلَّا بِكُمْ إلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ تُنْتَعْلَمُ أَبَقَسِبْتُمْ أَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ وَبَثَوْنَ وَأَنْكُمْ إلَيْنَا لَا تُجْعَلُونَ أَفَحَتِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَطَ لَاكُمْ عَبَتًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وَمَن يَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ لَا بُوَهَانَ لَهُ بِهِ وَمَن يَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ لَا لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه الكافرون إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب بسم الله الرحمن الرحيم ورحيم